بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خوي بخشندي مهربان أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون أوافرماني إخواء بس زاداني عن هذا بوايب لهاتني ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أذروا أن أذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا فريش تدنير تخوار وبوحي بفرمان خوي bo herkes elbende kani ke xoibeye boyuk halçibi tersenen ke barasti bedgelmen his parastabe ki tırnia ke vatherlemen tersen. خالق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشريكون خوا اسمان كانوا زويب هقد برزو بلندل هرسي أوان ذيكنها وبشيء. خلق الإنسان من نطفة، فإذا هو خصيم مبين. آدمي دروس كرد لذو فآبك. كثيبات دجمنيكي أشكراء. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. أجلي كثيبة ودروس كرد و. كاويير مايو كلتي انتدا ولا گوشتي او ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وابو اه ولو ندى ديمني كاتدان هنن ولا لورقا وكاتيا كجدان بنبولا ورقا وتحمل اتقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف الرحيم وهند لو ما لاتانا باركانت ان هلد قرنودي بنشار وجيغا كاي وكيندغشتن بَرَاستي پَر وَر دِگار تَنظُر بَسُوزُ بِبَزِيبُ آدَمِي وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْنُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَاسْقُ مَا يَنُ اسْتُرُ جُدْرِيجِي بُودْرُس كُرْدُون اوي سوار يان بنو هوي رازانه وشن بو ايوة. وَأَخْوَائِهِ تِيَوَادُ رُزْدَكَاتِ كَأَيْسْتَئِوَ نَعِزَانَنَّ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ رَيْجَاءِ الرَّاضِ نِشَانَ دَانْبَبَنْ دَكَانَ تَنْهَابُ أَخْوَائَهُ وَهَنْدِ الْرَّيْجَاءِ زەل منن السَّمئماأَك منه شاب وَ منه شجر في تسممون ئەو زاتێکكك لە ئاسمانەوە بالێکی بۆ باراناندون ئەوو خواردنەوەتان يُنْبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ بَوَأ وخَوابُتان دَرْوَيْنِ اكشْتُكَالُ زَيْتُونٌ وَدَرَخُومَا مَيوزُ وَرُزُّ هَمُّ بَرُمِ وَيَك باست لَ وَود كباسكرا بلجاجِ الرُونها بأَو كَساني بردكنو وَسَخررَ لك الليلى وَه ر الشَّممسَ وَالقَمَغْ وَّجومُ مسَخخراتُ بأَمرِ إِ في ذلككَ لا آينت المقَم ياقنون لودا كجير وما وود ك في الأرض مختلففًاأَلوانهُ إن في ذلك لآية لقوم يزبكررون وراامهنا بوتان أي دروستي کرد ولا زويدا كرغ جووران جوااز باستلة ودا باسكرا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 وبو اوي خشل شي لي دربنا كدي بوشن بو خورازان دنا و كشتي كان دبيني اوي دريا كل الدكن وبو اوي هندي لفظو خوا بدز بينو بو اوي سپاس خواشبكن والقى في الارض رواسيا ان تنمد بكم وانهرا وسهلا لعلكم تهتدون واخوال زويدات شاخ يشي بو اوي تا سولنغرتام بينكات وتسمورو بارتي اداناوا هرها ري جاي زوري بديهناوا بو اوي اي ور هل وهاني دانا وبأستيرش خالتشي ريدر أكن لشودا؟ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَا لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ زَأَيْزَتِكَ أَمَا نَدْرُزْ دَكَاتْ وَكَسِجْوَائِكَ هِزْدُرُزْ نَكَاتْ أَوْ بُوَبِّرْنَا كَنَوَاءَ وَإِن تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إن الله لغفور رحيم. وأقربت أنا ناتوان بياجمرن براستي خالد برد مهربانا. والله يعلم ما تسرعون وما تعلنون. وإخوان زانيتي دشارنا وتي أشكر ذكن. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أَوَ نَشَاءُ وَارِيًا لِذَا كَان بَيْتْ قال اخوا هي غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون مردوي بيجانن أو بتانهسناكن كي خويا لو فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون اللاكانيا امبيبا وروهمي شخويا امبزل دزانن لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين راستبي گومان خوادزان باوي ديشاد نو اوي اشكراي دكن براستي خوا خو بزلزانان خوجناوي واذا قيل لهم ماذا نزل ربكم قالوا اساطير الاولين وكاتب وانبوتري ايه فروردگار تا سينارد تخواروا ظلين حكايتي پروپوتي پيش وكان ليحملوا اوزارهم كاملتين يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون و اوي باري گناحي خو يم بتواوي هل بگرن لاروج دوايده لقل هندي لاري گناحي اواني كه امان گمرايان دکردن ببيزان ياري بيدربن زور بده اوي كه حال دگر نودي گرنه استو قادمكر الذين من قبلهم فات الله بنيانهم فَقَرَ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ ثَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ براستي أوانش كلبش أَمَانَ وبون بيلان يَنْكَرْ داخوا كوش كوخان وكان يانى لبنة بناغ كان يانو درهنا أوسا سربان كان يان لسر يانو رخاب سريان داء للايك وسزايم Kahastiyan piyana dıkkard. Dümme, yuma, al-kiyamet, yuxzihim ve yokuul, ayna şurkaayi, al-adin, kunum, tuşaqul, fihim. Qal al-adin, auutu, ilmä, inn al al-yuma, wal al Kıvı cape anda fal mi leşyen, oha o başani ke ewa berawan, ber berakani piğam berakanu brawadaran tanedir derbaren, awanezaniari an piedra budalın, barastir iswayu bedbakti amro, bo beba varana. فألقوا السَّلَمَ ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون أواني كفريشتكان جيانيان دچيشا لكاتيك دا بردوانبون لسرستمكردن لخويا زالو كاتا دا ملكز دبنو ألين ما نكردوه balıxra patan kirdı o, bejuman xwa ağada rabu kirdı anık e ve datan kird. F'duxlu abu abjehn, nma xalidin fiha, falbi semth wal mukbdirin. Kwa tel derga kani do zeho bronajurwa, tey dab men ve bahmi şeyi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 بو اوانی کلم دنیا یدا چاکه ان و بیگومان جه گای روجی دوای چاکترو چخوشه مالو شوینی پار اسکاران جننه عدنی يدخلونها تجری من تحتها الانهار كذلك يجزي الله المتقين. بهشتان يتشيهمي شين كأوان دسن ناوي. رباركان يدرم بجير قصر درخت كان يندا. لو بهشتان دا أوي بيان ويبوين آماديا. أبو جورا خوا پاداش تخو پاريزرند داتوا. الذين توفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة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 ئەتا وریتی ئەکانز گەلوی فرێشتکان بو تەمبێن جیانیام بکیشن یان فرمانی پروردگاریت بیت بو سەزادانیان ئوانەی پیش ئامانی شەر و کو کردو خواست تەمیل نەکردن Belki koyan istemeyen le koyan da kird Faa saabahum seyiyyatu ma aminu Wahaqa bihim ma kanu bihi yastahzi'oon Le akam da tolai aukra paneyan tujbu ka kirduyan Waausazay ka awan galtayan peyda kird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 كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وأوانيهاو بشيان دانا بو خواة دليا اگر خواة بيوستايا مبيتغ أو هيتش تيك من ندى پرست نأيم أو نباو باپيران من وحرام من ندكر هيتش تيب أو پشناني أماني شربم جوريان دكرد دَي اَيْ پَيْغَمْبَرَان هِيت يَا لَسَر بِيذ گَلَرا گِيَان دُنْيَچِي آشْكَرَا وَلَقَد بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبت المكذبين سوين بخوالنا وهمو قلو أمتك دا پیغمبر اكما ناردوا بمي تنها خواب پرستنو دور كونو لپرستنی هر پرستراوی چتر زا خواه هنده چلو أمتانا رينموني کردو هنده چشان لبر خراپيان گمرايي خي گرتن دي بزاوی دا بگر رينو تماشا بو إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين هرچند زور سور بي لسر رينموني اوانا بيسودا چون کبراستي خوار رينموني کس اگنا -y -y وأقسموا بالله جهدة إيمانهم لا يبعث الله من يموت بل وعدا عليه حقه ولكن أكثر الناس لا يعلمون بخوا دانوت هركز بمر إخوا بلين يتشي هق الراس تخوايا بلامزور به خلتش نازانن ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين بوأويروني بكتوب بو خلتش أويت ييدا زيا وزن وتأوانش كبابا وربن بزانن كباراستي أوان دروزن بون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له قل فيكون. بأجمان وتيئم أبو هركار كاتب ما نبه هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوء في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وأواني لرأي خواده قوتيانكر دواي أو يستميان لكرا بيقمان لدنيا دا نشتجيان دكين زور بطاكي وبراصتي پاداشت روج دعاي قورترا أقرب يانزانيا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وأواني كساني كبون دانيان بخوايان دا قرتو تنهى بشتيان بابار وردي وما ارسلنا من قبلك الا رجلا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وروانا ما نكرد ولا بشتو بيز قلبيواني كنغامان بوناردون دي پرسيار بکن لزانايان اگر ايو نازانان بِالبَيِّناتِ وَالزُّبُرْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ لَقَلْ تَنْدِينَ بَلْقَوْا بَرَاوِي آسْمَانِ وَقُرْآنِ شمان بوتونار بو او او روني بكيتو بو خلچي او او او بل كوير بكن وتي بكن افا من الذين مكروا السيئات ان يقسط الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون تي <تصفيق> ايا ابانك بيلان وخراقها نكدو بهاك ناترسن لويك بناخي زويدا ya yani, siza yan bo bed hasti pina kan aw ya fi soda أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤف الرحيم يان لكات قداده دبات بيگومان پروردگار تندلسوز و مهربانه اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيؤ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخلون اي اوانا نابي ان سنزدن كنهرتي اخوا درستي كردوا راست بملكث يسجد بوخادبن ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه والملائكه وهم لا يستكبرون هرتي لاسمان كانوا هرتي وذويده هر, هر بوخفا سجده لجان لبرانوا كان لهم أن كادا خوشيا بقول دانانين يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون لبرور دكاريان دتر سنكلا لا يسرؤيان ويؤو هر فرمان يشأن في وقال الله لا تتخذوا إلى اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فرهبون خوافر ميدو پرستراب وخوتان دامنين بيقمان پرسترابي ايوة تنهاي يكيكا كواتهر لمن بترسن وله ما السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وتنها ملشي خوايا أويل آسمانا كانوا لزويدايا وجورالي بردوام حرب أو دقائل غير خادتر سن وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضرب فإليه تجرون وهرت ساكو بهريك تنهبأ أوهموا لخواويه تاشان كاتي دو زيان نار حتى اوَطَنَاوَ هَوَارَ حَرْبُولَيْ أَوْ دَبَن ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ منكم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لَكَاشَان كَاتِ نَاحَتْ يَكِيلَ سَلَا بَرْدَن كُتُور ها بِمَا بريار فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ يكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون دا بخشين ولالدنيا دارابودان جالمودو دزانن چيتان لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم والله لا تسألن عما أنتم تفترون. وبدبرزستان بو أو بتاني كهذ نازان دادن ين بشج بخشيون سوين بخوا. پر سیارته او درو بوختانی که حل تاند البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. او تاکو بیگردی بو خو بو خوش یان چی هم پی دای دنن و ایدہ بشراحدهم بالانثى ظن وجهه مسودا وهو قديم حرکت یچ لو انا مجینی أيمسكه علىه أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون؟ خود شارية ولا خلق <تصفيق> شيء لبر أو مجذرة في بيد روا. آبيه ريت وبصر شوري بخيوي بكات يانزن دب تصالكات بن اي تصن خراب للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم بووانه برواي عن بروج دوينيا نموني خراب نموني هر وَهَٰذَا أَوْ زَالِكَ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم ما تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وأجر خوا خلشي سزاب دايب هو يستمو بروايانا حجيان لبريشي لسر زويدا ندهشت بلام دخات تاكات دياريكرا بويان جاكات كات دياريكرا ويان هات روجيان توابو heç katu saat ek duana ve yaj'aluna ma yakrahuna wa tasifu alsinatuhum alkadiba annahum la jarama annahum nar wa kan کبه گومان پاداش تی زور څاک هر بو اوانه راستو گومان تی دانیه پاداش تی اوانه هر آګری دوزخو زو به پله د برین بو دوزخ الله لقد ارسلنا الى فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم اشوان بخوا براستي پیغمبران مال پیشتو نارد وبسرگلانی زور جا شیطان کردوی بدیانی بورازند نو بو امرو شیطان پیشتیوانیانا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا لَّوْ يَّشَاءُ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ وَتَرَى الْمُنِيءَ مَهْرَبَانِ جَبَتْ بِدْوَكَسَانِ كَبَاوَرْدِينًا وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَخَالَ أَسْمَانَ وَبَارَانِ بَارَانْدُوا جَابُ بَارَانَا Zavi zindu kırda ve duaı away, kamerde bo, barasti ile meda nişanı ve algaya çiroon bo kesane karasti debisten. Ve inn alakum fil annam ile ibrəh, nusqikum mimma fil buzloni min beyn farthi ve dami لاويلنا وسجدة بأي ويدنا وشن لنيوان سروانو خويندا شيريتي باتي بخوفي روان بنو شراني ومن ثمرات النخيل والأعنب تتخدون منه سكر ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون ولبروب مكان دار خلما ورزكانيش. وأنوي سرخوشکری لیدروز دکن و رازیو بجیوی پاک و تاتی شیره دروز دکن وک موجود او شاو براستی لودا نشانه بو کسانه کتی دگن و اوحى ربک ال ان نحل ان اتخذی أنتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعرشون وبروردگار السروشي كربو هنگ كالتيا كان دا خانو بو خود ساز بدو لكون دار و كان لو شويناني كخلچي درست دا كان بوي ثم كري من كل الثمرات فاسنكي سبل ربك ذللا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ أَلْوَانِهِ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ فَاشْعَلْ لَهُمُ بُرُوبُمَك بَمَجَ أَوْ سَأَوْ رِجَا يَنِي فَرْوَدْغَارَتْ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 ان الله عليم قدير بیگومان خوا ای و درس کردو پاشان د تمرین و هم دی له ای و زور پیر د بیتا د گرندره تو ولا واسترین تمن بو او وی لا پاش زانین هیچ چی نه زانی هموش تی چیلبیر بتیا تا و براستی خوا زانای بتوانا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَأَخْوَى بَاوِي هَنْدِيكْتَانِ دَا وَبَسَرْ هَنْدِيكْتَانِ دَا لَبَيْدَانِ تابه وي اووا باندكان امان يكسان بنتيدا دي اي اي اوانه والله جعل لكم من انفسكم ازواجا من ازواجكم بنينا وحفدا ورزقكم من اَفَى بِالباطل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَخْوَال رَجَزِ خَوْتًا هَاوْسَرِ بَوْبَدِي هِنَاوَن وَلَجْنُو هَاوْسَرِ كَانْتَان كُرُونَ وَيْبُ فَرَاهَم هِنَاوَن وَرُزْقُو رَوْزِي پَاكُو خُوشِي پِيدَاوَن آيَ اَوَان هَرْبَ بَتَالْبَا وَرْدِينَن وَبَتْسَاكَوْ نِعْمَتَكَانِ سَبْلًا بَاوَرْنَا هِنًا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَوَانْ لَدْزِيَاتِ خَوَاشْتَانِ يَذَا بَرِسْتًا كَخَاوَنِ هِذْ رِزْقُ رُوزِيَةِ أَوَان فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. كوا تبين بوخاء مهي النوى براستي خادزاً وئوانا زاناً. ضرب الله مثلاً عبداً مملوكا لا يقدر على شيء وما الرزقناه منا رزقا حسنا. وَمَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ نَارِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَل يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ خَانِمُونَ هِينَا وَتَوَ دار لقل <سؤال> Karıs ko rozeti takmanı peyda bilele yan xomanı ve evişlou rozije ib bakşet benheni ve aşkla a evduane yaksanan sopa sustaş boxu balamzor beyen nazanın. وضرب الله مثلا الرجل لين أحدهما لا يقدروا على شيء وهو كلنا على Vahve kelun ala mola, h oynema yujehu, la yet bi xair. Hal yestewi hu, oyni yemur bi aladil, hu ala cirat mustiim. Vahruha xwan mu nehna, vatabdu piav. Yaketyan la li zikma, بلو هر خير و نهن يتوا ا يا اوك سيكسان لقل كسق فرمان بداد غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كنمح البصر أو هو اقرب الله على كل شيء قدير وَهَرْ بُخْوَايَ نْهِينِي وَنْهَانِي يَكَانِي أَسْمَانَ كَانُو زَوِي وَهَاتِنِي رُوجْ دْوَايِش بَلَا إِخْوَاه وَهَرْ وَكُوتْشَاو تْرُوكَانِ إِگْوَايَا يَا نْزِيكْتِلْوَاش بْرَاسْتِي إِخْوَاه بَسَر وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ لَا تَعْلَمُونَ شيئا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بو اوي سفاسي خوابكن ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون آية أو آسرين زيبالين ديانة داوة لهواي آسمان دارام هندراون بِئْسَ قَالَ أَخْوَاتُ شُرَايَا نَجْرِي بَرَاسْتِي لَوْ رَاجِل كَنَدَةَ تَنِشَانُ وَبَلْغَهُ بُأَوَانِ بَوَرْدَنَن وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين وخوا ما لكانتاني كردوا بجيدانيشتن وحوانوا ولا بيستي آجاليش دوارو رشمالي بوفراهم هناو حل دا دريو دقويزريتا وبآساني للروجي كوتو بار كردن تانداو <تصفيق> لَرُوجِمَ نَوُونَ اجْتَذَابُونَ تَانْدَا وَسَازَاندُو يَتْبُوتَان لَخُرِيُو غُلْكُو مُوَكَانِيًا شْتُومَتْشِي نَو مَالْكَ كَلْتْشِي ما وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تقيكم بَأْسَكُمْ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون وخوى لوي كدرستي كردو السيبري زوري رخصاندوا بوتان ولتسي اكان دا پناگاو عشكوتي بوبا دي هنوان وسازي داو بوتان تزلو پوشاكي كدتان پاريزي لگرما هروها تزلو پوشاكي كلكاتي جنگ دا دتان پاريزي ابو ذو رثا كنعمتك ان خوي التاود كبثرتا و بو اوي ملكته مسلمان ببن فا ان تولوا فانما عليك البلاغ المبين او ساجر او الريان ورجرا او بيغمان اويل سرتو ينهار راقان دنيا اشكلا الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافر أوان بهركان اخاد ناسنودزانن تاشان انكاري دكن وزوربي اوانه هربي باورا ويومنا بعث من كل امته شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولاهم يستعتبن وروجي قد ايمل هر امته شاتيك پیغمبر چان بودنيرين بواني باور يانهناوا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَكَاتِ أَوْانِ اسْتَمْيَا كِرْدُ وَسَزَاي دُزَخَ دَبِينَن نَسَزَاكَان لَسَرْسُوق دَكْرِيَت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 فالقاوا إليهم القول إنكم لكاذبون وكات ايوانيكه وبشان داناوا فاسترا وكان يان دبينا ضلن اي پرور ديگرمان اوانه پراسترا وكان مانن كه اي مهاوار مالي تو ذا او پراسترا وانه وتيان دلين Braastiye ve Druzenen. Ve alquu ile Allah'e günün İbn el-Selam ve zlla onlara neydi? Yaptılar. Vele Rüzgâda ووند بيليان أو درويانيك هليان دبس لدنيا دا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون أوانيك ببا وربونو برجري خلطيشيان كردو اللرعيق ايخوا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 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لكل شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وأورو جيك إيمة لهر أمتك شايتك بيغنبريك دانيرين بوسريان لخويا كشايتين لابداد وتوجد أي محمد صلى الله عليه وسلم بشايت لسر أوانا وإيمة قرآن من نار تخوار وبود. كرون كاروية بو هموشته ورنموني ومهرباني ومجده بو مسلمانان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون براستي خواف فرمان داد بداد گري و بخزم و بخز وخوابر كريد كان لدى ام بي سي وخرافو دز ديجي امش غاري تندكت بو اوي پند ورگر الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا اليمان بعد توكيدها ولا تنقضوا اليمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون بلين اخوا بجيبين كاتي كبلين ددنو بلينو فيمان كانت مشكين لباج بهيس كرديان لكاتك دا اخواتان كرد بَرَاءَتِي ﻫﺮْ ﺗﻲ ﺩَﻛﻦ ﺧﻮﺍﺩﻳﺯﺍﻧﻪ ﻭَﻻ ﺗَﻛﻮﻧﻮﻛَ ﺍﻟﻠَﺘﻴﻨَ ﻗَﻀَﺖ ﻏَﺰْلَﻬﺎ ﻣِﻦ ﺑَعد ﻗﻮﺓ ﺃَﻨ ﻛَﺬَﺍ ﺗَﺗَﺧَﺬﻮﻥ ﺃَﻳﻤﺎﻧَﻛﻢ ﺩَﺧَﻼ ﺑَﻴﻨَﻛﻢ ﺃَﻨ ﺗَﻛﻮﻧَ ﺃُﻣﺔ ﻫﻲ ﺃَﺭﺑﺎ ولا يوبنا أن لاكم يوماً قيامان كنت في تخت لفون وەگ <تصفيق> ئەو ئاافتەمەبن کەڕیسەکەی کرد و بەخوروری لە پاش بادان و ڕستتن و شتەدانی سوێند و پەیمانەکانتان دەکەن بەهۆی ناپاچ و فرو فێل لە نێوانتاندا لەبەر ئەوەی دەستە و کۆمەڵێک زۆرتر و بەهێزترە خوا بەوە تاقیتان دەکاتەوە. وَاسْهَن بَخْوَ لَرُوجِ دَوَايدَ بُوتَنْ رُندَكَاتُ أَوْيكَ إي وَتِي دَاجِي أَوَاز بُون وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ولا تسالن عما كنتم تعملون واجر خوا بي ويتاي اي وي دكبيق امه بلام خوا هر كاس يشي بيه دكات هر كاس شي بيه رين مونيديكات بخوا تانكر. وَلَا تَتَّخِدُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَتْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَسُوَيَنْدُوا بَيْمَانْتَانْ مَكَنْ بَهوَيْ تا پێل پاج ججربوری لەسەر باوررح نخلي چ وَسزا وناارحتي ننتجن بوي بررحڵی کرد ت لڕخوا او س سزای زۆر گەورتان دەب وَلا تشوا بهدله دمن قليلا إَِّ ما الله وَ خيرر لك إك تمون وبالڵين و پيمي خوا بنرخێ چې براستي أوي كلا إخوة هي تأقترب وتن أجر إيه وبزنان. ما عدكم ينفد وما عد الله باقٌ ما عدكم ينفد وما عد الله باقٌ. ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ثم كهرتي لاي اي وتواعد بيتو نامينه بلام اويلى اخويا هر دمينات سوان بخوا اواني كب ارامون طادشت من عمل صالحا من ذكر أو ثا وهو مؤمن فلا نحينه من عمل صالحا من ذكر أو ثا وهو مؤمن حياة طيبة وَلا نجزهُ أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لەنران لمم کردەوەی تاچی کرد بێ بواداری جبوبێت او سوێن بخوا بژیانێک چې خش فَإِذَا به الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أي الرجيم محمد صلى الله عليه وسلم كاتي ويستد قران بخويني فنا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون براستي أود دا صلاتي نيبس الأواني كباور ينهينا Tanhâ pştiyand be perwerd gari anda bıstın. İnnamasultanu hû alal-lâzinat hu به alûnuh ve al-lâzinuh bhi müşrikûn. Tanhâd salatî bser awan daheya. Ka ouda بونتها والدانر. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هَرْكَاتِ آيَتِهِ لَجَيْ آيَتِهِ شِي تِرْدَى بَزَيْنِينَ وَخُوَاتْ Siyedin eriyat akhwaruwa Dolayn tola khuata wa druhalda basti bana wikwawa Waaniya Balkuzor bayan hitna zanin Qul nazzalahu rohul qudus min rabdika bil haqq liuthabit al ladiyna amanu wa hudan wa bushra lil muslimin Balayyad zubra'il daibazan dula layan parwardigartu wa barasti وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانٌ لَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ سوين بخوا بيغمان ايمة زانين كأوانة ضلين هر آدمية ام قرآن ك تيزماني أو كسي أويدد أو نيبال عزمية وأم قرآن شبزماني عربي تاراو رونا إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم براستي أوانك برواي بأتك أنيخوانيا خوي جور الرينمونيا ناكتو سزاي السختي بؤآ إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون بأجمنتنهاء وندرهالذباستبنابي خواة كباوريا بآ تكان إخوانيا وَهَر خوي اندروزنن مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَوْ كَسَيْبِي بَاوَرْ بَا أَخْوَاه Makar keseğ zor ile krabet, vallilişide mazraubet babawar, balam kese vallili xoşu دلی bede babawari, av berxş muqin içwa kautunu szaigöle ende be. Zalik b e n h u m u s t h a z b u l h i y a t e d d o جياني دنيايا لا خو شيفستربو لا جياني روجدواي وبراستي خو رين مونيكا ساني بباورناكات الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولائك هم الغافلون اوانك ساني كن خو مورينا وبسر دولوجويو تساوياندا لا جرما أنهم في الآخرة هم الخاسرون راستوا بأجمان أوان أوان زر المدن ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا و صبروا إن ربك من بعدها لغفور الرحيم پاشاً <تصفيق> براستي پر وردگارت بوا اوان اي كوتيان کردوا لپاش او پاشان سزادران پاشاً زهادو تيكوشانيان کردوا بآرام بون بيجمعن فرور الدجاره الدواي أو ليبورده مهربانه يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون لراجعك همك سجدت برجري لخويدكات وهمك سهرتي كرد بحداش تتوافي وردي وأواستميان لنأكله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذقها الله لباس الجوع فَأَذَاقَهَ الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. خوان مونيه ناوتو شارك كهيمونو دل نيابون رزق روزي زوري بودهات لهمو شوينه كوا كتي برامبر تاكو بحركاني خوا ناسو پاسو سپلا بون زا خوابو هو ببر خلق كيدا برسيتي و ترس أكروان كديا ك ولاقد جامرسول منهُ فكذبوه فأخدَهم العذاب هُم ظالمون س بخوا براستي بغبران لخان بوهات كتي باوريا بينهناز سزااجتني زا لكات يا قداس تم كاربون بقولوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله ان كنتم اياه تعبدون زالوب جوي خوافي بخشيون بخون كحلال وپاکا اغر ا و هر او د پرستان انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اوه الا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم دغمان خوا اوي حرام كرد ولا سرتان خوينو گوشتی برازو اوئی کسر بررا و ناوی غیر خوایله هندراوا بلام هر کس بخوات بيدس دریجی و زیاده او بی گمان خواله برده ولا تقولوا لما تصف الالسنتكم هذا وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ على الله الكذب لا يُفْلِحُونَ ولا خوتان ونلم اويك بزبانت انداديت بدر او حلال او طراستي اواني درو هل دبستن بناوي اخواوا رزگار نابا متاع قليل ولهم عذاب اليم لدنيا ذراب ادنيكي كم ياندبي لدواروج د سزا الذين هادو حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وَمَا غَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَلَسَلْ أَوَانَيْكَ زُولَ كَبُونَ حَرَام مَا كِرْ لَيَانْ أَوَيْكَ بَاسْ مَا كِرْدُ وَبُوتْ لَبَيْجْدَى بَزِينِ بلكوا خوياً استميان لخوياً ذكرت ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحو إن ربك من بعدها لغفور الرحيم. حاشم <تصفيق> براستي تي برد جارد كرد وبنفامي Paşan دوای avı garaını tavu tabi an kirdı o, kirdarı kwoy an ça kirdı o, barasti perverd garedle paş avana, li burdey mihrabanı. İn İbrahim aca na umma tan, qalı tan lil Allah hanif o, ve lem yeku bu لا درب له مو اين نشينا حق هرجيز لا وجدان ران نبو شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم شكرا بجيري خواب ولبرام برنامج نعمتك اندا أعيش هلي بجاردو ريغي راستي نيشان داك اسلامه وآتيناهو في الدنيا حسنه وانه في الاخره من الصالحين وامل دنيا دا ما پي بخشي وبراستي او الرج دوايجد لريز سا كانيا ثم أوحينا إلييكاتبع من ملة م حنيخ وما كان من المشركين پاشان ننجام بكردي كبيوي آين ابراهم بك إنما جعل بهيت السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بيجمر رزغتني روجي شمان تنهال سروان دانرا كجياواز بونتي ايدا وبراستي فروردگار دادوري دکل نيواني اندال روجي دوايده لويك او انتي ايدهي ازواز بون ادعوا الي سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين خل بانك بكبورة يجي برد قارد بل زاني وداناي وأمجاري تاكو شيرين ولا قال يا أم بدوي مجدلبك بتأكرين شева بعوما برد قارد خوي تاك دزاني بواني جمرابونو لا يندوا للرقاكي وَهَرِخُ شِزَانَ بَوَانِ إِلَى سَرِقَةِ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَغْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَأَجَرْتُ وَلَتَانْ سَنْدَوَ أَوْ بَأَنْدَازِي أَوْ اسْتَمَيْدَجْتَان كِرَاوَتُ وَلَبْكَ نَوَ وَأَجَر آرَام بِغِرَان أَوْ بَاشْتَرَبُو آرَام بِغِرَان ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون واي محمد صلى الله عليه وسلم دان بخده بغير اราม قرتنا كشد هربا ماتي خوايو خفت يام بو مخو بوفيرو بيلا انا نجدي كندل تنج مبا الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Darasti ihvalaq al-awane kakhwaya farast wa haruha awan shakatsa